وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الضوء دون الله والذين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 صَفَهَا وَلَكِن لا يَعْلَمُونَ وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 جَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا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 وَرَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ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 وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا نَمًّا مِنْ قَبْل كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ هذا الذي قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُقَهْهَرَةٌ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 فَتَكْرَهُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ثم يحييكم, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا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 فَقَالَ أَم بعونِي فَقَالَ أَمْ بِؤُونِي بِسْمَائِهَا أُولائِئ كُنْ تُ صَادِقين قَاوسُ بَبحانكَ لعِلمَ للَن إَِّ مَا عَم تَ ل إِكَ أَن 3 قَالَ أَلَمْ 5 2 6何 lam e q l l cam u l my lam e q خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي فَاعِلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 وَآمِنُوا بِمَا أَ زَلْلتُم صَدِّق لِمَا معكُمْ وَلَا تَكُوا أَوَّلَكَافِ بِه وَلَا تَشْتَوا بِآياتاتِ ثمَمَنَ قَلِلَم وَإِّ يَفَاتَّقُون وَلَا تَلْلبسٌ الْ الحَقَّّ بِالباقللِ وَتَكْتُمُ الْ الحَبَّّ وَأَنتُمْ تَعلَمُون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 وَتَعينوا بِالصَّددِ وَصَّداتِ وَإِن هَا لَكَ غيرَةٌ إَِّا علىخَشع الذيينَ يَظّونَ أَهُ مُ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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا على الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعْنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 فَلو لَا فَضلُ اللهَّهِ عَلَكُم وَرَرحمَتُهُ لكُتُم مِنَ الْخاصِرين وَدَقدَدْ عَِمتُم الذيين نَعكَدَوْ مِكُم في السَّرةِ فَقُلناَا لَهُ كُ قَدَةً خاصين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 قُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً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 وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أصحاب الجنه هم في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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ فَتُؤْمِنونَ بِذَعض الْ الكِتابابِ وَتَكفرُرُونَ بِذَع فمَا جَزَ أمَي يَفعلُ ذلكَِكَ مِنْ كُم إِللاا خِزون فِي حَيةِ الدُّنْييا وَيَوْومَ القَامَةِ يرَدّونَ إلَ شَدّ العذََ وَمَ اللهَّهُ بغافِل عََّا تَعملَلُون أولئك الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَضَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 بَلَّ عَنَهُم اللهَّهُ بِكُفرْرِهِمْ فَقللََّ يُؤمِنُ وَدََّ جَ أَهُم كِتابَُ مِن عِندِ اللهَّهِم صَدِّقُ لِمَا مَعَهُم وَكَالُوا مِعون قدَلُ يَسْتَبْتِحونَ على الذيينَ كَثَروا فَلََّ جَأَهُم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 صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُرِيدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن وَعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين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 فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَذْهُرِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ أَذْهُرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ على ملك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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمَنُوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 Wallahu yaktasubi rahmatihi man yashak